سوره <سؤال> الحج بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة, مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فِي الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبنغو أشدهم ومنكم من يتوافى ومنكم من يرد ومنكم من يرد إلى أرض لعمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَرَأَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَإِذَا انْزَلَّ عَلَيْهَا الْمَاءُ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ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 ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه, فإن أصابه خير نطمأن به وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً لَقَنَبَ عَلَى وَجْلِهِ خَسْرَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُ La bi'sel-moula ve la bi'sel-ashir. Allah yudkhilu'llezîne ve Allah إذا إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فالنظر هل يذهب النكد فالنظر هل يذهب النكد وكذلك زلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يغير وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالِ 121. والشجر والدواب, والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب اصم في ربه فالذين كفروا انقطعت لهم ثياب من نار يصد فوق رؤوسهم يصد فوق رؤوسهم بهم ما في بطونهم والجنون ودلهم 117. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 118. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوء المسجد الحرام الذي جعلناه للناس، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والعباد، ومن وَإِذْ وَأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ لِبَيْتٍ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَارْكَعِ السُّجُودَ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ فَلْيَفْتَدِ عَمِيق لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا الله اللَّهِ فِي أَيَّامٍ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَ رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْفَقِيرِ ثُمَّ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 منفعل الله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فكأنما خر من السماء، الطير، فتختفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحير.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 ولكل أمة جعلنا مسك اليدك رسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بنية الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر مخبئين الصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبدن نجعلنا لكم من شعر اذكرو اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن آل الله لحومها ولا دم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 وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثور وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ نُوْطَةٍ وَأَصْحَابُ مَدِينَةٍ وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ لِكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فكاين من قريه النجلكناها وهي ظالمه فني خاويه فني خاويه على عروشها وبئر معطل وبئر معطله وقصر مشيد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 الحق من ربك فيؤمن به, به فتخبت له قلوبهم وإن الله لعادل الذين آمنوا إلى صراط مستقيم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 وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثم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 119. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون 111. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا مُنْكَرٌ يَكَادُونَ يَصْطُونَ بِالَّذِينَ يَثْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُرِبِي أُكُونُ بِشَرِّنِ ذَالِكُمْ أَنَّ رَبَّكَ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 هو جتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سناكوا المسلمين من قبل وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شجيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيبوا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير